فَإِنَّهُمْ يَبْمَأِذِنَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُنَ أَإِنَّا لَتَارِكُ أَلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونٍ